وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا بَعْدَهُ تَفَرُّقًا مَعْصُومًا وَلَا تَجْعَلْ فِينا وَلَا حَوْلَنَا شَقِيًّا وَلَا مَحْرُومًا حديث الليلة أيها الإخوة الكرام حول سورة الإنسان وقد سبق الحديث حول سورة القيامة في لقاء سابق ولهذا فننتقل مباشرة إلى تفسير سورة الإنسان وسنحاول أن يكون حديثنا الليلة مختصرا من أجل إخواننا الذين يمتحنون سورة الإنسان آياتها 31 آية وهي مكية في قول ابن عباس ومقاتل وقيل فيها مكي من قوله تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا إلى آخر السورة وما تقدمه مدني لكن الذي يتأمل في سياق الآيات يجدها كلها أقرب إلى أن تكون من الآيات المكية قوله تبارك وتعالى هل أتا على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل هنا فيها وجهان الوجه الأول أن تكون بمعنى قد وتكون هنا للتقرير قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فهي هنا تفيد الإخبار هي هنا خبرية والوجه الثاني أن تكون على بابها اللي هو إيه هل تفيد الاستفهام أن تكون استفهاما لكن المقصود هنا ليس استفهاما من أجل يعني العلم وإنما هو استفهام إنكار على هؤلاء الذين ينكرون البعث وكأن المراد ألم يأتي عليك يوم أيها الإنسان لم تكن شيئا مذكورا فسيكون الجواب بلا أو هل أتى على الإنسان حين من الدهري لم يكن شيئا مذكورة فالجواب, فالجواب نعم أتى على الإنسان حين من الدهري لم يكن شيئا مذكورا كان نسيم نسيم لم يكن موجودا في الخليقة أصلا إذن فإذا كان ذلك كذلك فإذا كان الله عز وجل الذي خلق العباد بعد أن لم يكونوا شيئا والذي خلق هذا الإنسان بعد أن لم يكن شيئا مذكورا أليس هو عز وجل القادر على إحيائه وبعثه من جديد بعد موته الجواب بلى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو إيه؟ أهون عليه يعني إعادة الخلق أهون عليه من بدءه وكلاهما هين عليه سبحانه وتعالى إذن فهذا تقرير لهم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا نعم جاء وقت من الأوقات لم يكن آدم عليه السلام مذكورا أو لم يكن الإنسان على الجنس جنس البشر مذكورا فيكون الرد عليهم طيب إذا كنتم تقرون بأنه لم يكن الإنسان شيئا مذكورا فمن الذي خلقه لا جواب إلا أن يقول الله إذن أليس الذي خلق الخلق قادر على إعادة هذا الخلق وإحيائه وبعثه بعد موته الجواب الذي لا ريب فيه بلا إنه على كل شيء قدير هل أتى على الإنسان حين من الدهر الإنسان هنا المراد به إما أن يكون آدم عليه السلام وإما أن يكون الإنسان أي جنس الإنسان عموم كل إنسان على القول الأول أتى على الإنسان حين من الدهر أي أتى على آدم عليه السلام حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا لأن الله عز وجل كما ذكر أو كما روى عن ابن عباس أن الله عز وجل نفخ في آدم الروح بعد أربعين سنة فهذه المدة اللي هي أربعين سنة تبقى هي المقصود بكلمة إيه ها بكلمة إيه حين أربعين سنة يبقى تتكلم عن الزمن يبقى هي المقصودة بكلمة حين من الدهري إذا كان المقصود هو الإنسان كل إنسان فهذا الحين هو التسعة أشهر التي هي أشهر الحمل لم يكن الإنسان شيئا مذكورا لأنه كان عبارة عن جماد عبارة عن نطفة ثم علقة عبارة عن قطعة دم فلم يكن شيئا مذكورا ثم خلقه الله عز وجل وسواه وقيل أيضا في معنى كلمة لم يكن شيئا مذكورا قال قتادة رحمه الله لم يكن شيئا مذكورا إنما خلق الإنسان ها هنا ها هنا يعني على الأرض حديثا ما يعلم من خليقة الله كانت بعد الإنسان يعني ما يعلم من خلق الله عز وجل ما يعلم أن خليقة الله كانت بعد الإنسان يعني كأن الإنسان دوت آخر, آخر, آخر المخلوقات فلم يكن شيئا مذكورا عند الخلائق من قبل ثم خلقه الله تبارك وتعالى فكان له الذكر عند الله وعند الناس أو عند يعني بقية الخلق لم يكن ألم يكن هناك ملائكة قبله والملائكة مخلوقون والجن كذلك مخلوقون قبله ما هو دبق على, على هذا القول على قول قتاد رحمه الله إن كل الخلائق خلقت قبل الإنسان فعلى هذا القول يبقى الإنسان هو آخر إيه آخر مخلوق. يبقى لم يكن مذكورا يعني لم يكن مذكورا عند الخلائق قبل ثم خلقه الله عز وجل ذا معنى الكلمة اللي هي كلمة إيه أن الإنسان خلق حديثا ها هنا حديثا يعني إيه كأنه لسه جديد. يبقى كأن الخلائق كلها مخلوقة قبله. لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي. طيب يبقى ده يرجح إن المقصود بكلمة هالأتى على الإنسان في الآل أولانيه المقصود بها آدم عليه السلام ولا جنس الإنسان عموماً لي لا لا ده منهج دعوى الموضوع. آه، آدم عليه السلام لم يخلق من إيه، من نطفة، وإنما كل إنسان غيره خلق من هذه الإيه، من هذه النطفة، فيكون المقصود عموم الإنسان وليس آدم عليه السلام وحده. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي. نطفة أمشاج النبتليه النطفة معروفة هي اجتماع ماء الرجل مع ماء المرأة هذه هي النطفة والأمشاج يعني الأخلاط اختلاط ماء الرجل بماء المرأة اختلاط ماء الرجل بماء المرأة, الرجل بماء المرأة يسمى أمشاج عشان كده هو سبحان الله من من جمال هذا التعبير إنه قال نطفة نطفة دي مفرد ولا جمع مفرد وبعدين قال كلمة إيه أمشاج وأمشاج دي مفرد ولا جمع جمع يبقى النطفة عبارة عن أخلاق مختلطة من ماء الرجل وماء المرأة والعلم الحديث يثبت هذا إن الجنين إنما يتخلق أو يتكون من خلية ذكرية مع بويضة بويضة المرأة بتجتمع منها بقى الجينات من خلال الكروس الكروموسومات عند الرجل وعند المرأة يبدأ يتكون هذا الجنين سبحان الله إبدا معنى كلمة نطفة أمشاج نبتة وإن كان طبعا مفسرون قديما ذكروا في هذا أقوالا من هذه الأقوال قول قتادة رحمه الله إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج قال هي أطوار الخلق طورا نطفة وطورا علقة وطورا مضغة وطورا عظاما ثم كسى العظام لحما ثم أنشأه خلقا آخر أنبت له الشعر لكن الاولى طبعا والأرجح أن يقال أن كلمة أمشج بمعنى إيه بمعنى يعني أخلاط متجمعة هنا كلمة أمشج جمع مشيج جمع مشيج أو مشج يبقى جمع إما جمع الكلمة مشج أو لكلمة مشيد يبقى على وزن سبب اللي جمعها أسباب أو على وزن نصير التي جمعها أنصار يبقى ده على المعليين من نطفة أمشاج نبت ليه نختبره ونمتحنه خلق الله عز وجل هذا العبد من نطفة من ماء مهين كان ضعيفا لا يملك لنفسه شيئا لا يملك لنفسه حركة لا يدري عما حوله شيئا لا يستطيع أن ينطق ليحدث لي بما يريد أو يعبر عما يريد ثم أراد الله عز وجل له فخلقه وسواه و رزقه السمع والبصر والعقل والإدراك ليختبره ويمتحنه يكون مؤمنا بالله عز وجل أم يكون كافرا معاندا لربه تبارك وتعالى قال ابن كثير رحمه الله وقوله نبتليه أي نختبره كقوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا فجعلناه سميعا بصيرا سميعا بصيرا حتى لا يكون له حجة على الله يوم القيامة سميع يسمع الحق ويسمع الباطل وبصير يبصر الخير ويبصر الشر ثم أعطاه الله عز وجل ووهبه نعمة العقل ليميز به بين الخير والشر وأعطاه الله عز وجل أيضا إرادة يختار بها بين الخير وبين الشر فمن اختار الخير وفق إليه ومن اختار الشر سيق إليه وكل ميسر لما خلق له كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذا قال عز وجل إنا هديناه السبيل أي أرشدناه إلى الطريق كقوله عز وجل في سورة البلد وهديناه النجدين يعني الطريقين طريق الهداية وطريق الضلالة طريق الحق وطريق الباطل والإنسان يختار لنفسه إنا هديناه السبيل الهداية هنا هداية إيه هداية إرشاد الهداية هنا هداية إرشاد لأن في هداية إرشاد وفي هداية توفيق هداية الإرشاد هديها كل إنسان كل إنسان أرشده الله عز وجل إلى طريق الحق وعرفه إياه وبين له أن الطريق المخالف هو طريق الباطل فإذا وفق العبد فقد هداه الله عز وجل إلى الطريق المستقيم بتوفيقه سبحانه وتعالى إليه ثم قال إما شاكرا وإما كفورا بين الله عز وجل له السبيل فإما أن يختار طريق الهداية وإما أن يختار طريق الضلالة إما أن يكون شاكرا لنعمة الله مؤمنا به موحدا له وإما أن يكون كفورا جاحدا لنعمة ربه تبارك وتعالى قال القتادة رحمه الله إن هديناه السبيل إما شاكرا للنعمة أو كفورا لها طيب وفي كلمة شاكرا وكفورا لطيفة مهمة جدا من يذكرها إنه ذكر آل إما شاكرا وإما كفورا إيه الفرق بالاثنين أو إيه العبرة هنا لا ما هو التخير من خلاص ده وقع وذكرناه أحسنت ها قول أيوة تمام يبقى المعنى كده من ده إيه ماشي ما هو, لا ما هو شاك شاكرا قال شاكرا على وزن فاعلا وقال إيه كفورا شاكر فاعل لكن كفور صغت إيه صغت مبلغة وفي هذا إشارة إلى أن الكفر أكثر من الشكر وإلى أن الكافرين أكثر من ال من الشاكرين ولذا قال الله عز وجل وقليل من عبادية الشكور ثم قال عز وجل إن اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلال وسعيرا اعتدنا للكافرين هذا فيه إشارات إلى أن النار قد خلقت وقد أعدت لأن هناك من يزعم أن الجنة والنار لم تخلق بعد لكن الصحيح أن الجنة مخلوقة الآن وأن النار مخلوقة الآن قد أعدها الله تبارك وتعالى إن أعتدنا للكافرين سلاسل يقيدون بها وأغلالاً تغل بها أيديهم إلى أعناقهم في الجحيم وساعيرا أي لهيبا وجحيما وعذابا في نار جهنم. والله يزوله. قال ابن كثير يخبر تعالى عما أرصده للكافرين من خلقه به من السلاسل والأغلال والسعير وهو اللهيب والحريق في نار جهنم كما قال. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون أسأل الله السلامة والعافية ثم تنتقل الآيات في نقلة طويلة جميلة ليكون الحديث موصولا فيها عن ذكر أهل الجنة وما أعد الله عز وجل لهم فيها من النعيم المقيم والحبة والسرور والسعادة الدائمة التي لا تنقطع نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها قال عز وجل إن الأبرارة يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا قال القاسمي رحمه الله إن الأبرار أي الذين بروا بطاعتهم ربهم في أداء فرائضه واجتناب معاصيه يبقى هم دول اسمهم الإيه الأبرار جمع بر يشربون من كأس كان مزاجها كافورا يشربون من كأس يعني يشربون من خمر وذكر هنا الكأس ولم تذكر الخمر أطلقت عليها كما قال القاسمي للمجاورة لأن الخمر إنما تكون في الإيه في الكوس، لكن هذه الخمر ليست كخمر الدنيا، ولكنها ممزوجة، ممزوجة بالكافور، كافور. قال ابن جرير رحمه الله يعني في طيب رائحتها كالكافور، ولما كان الكافور من أطيبهم كان كناية عما يطيب به. مما له عرف ذكي يعني رائحة جميلة بكلمة كافور إما أن تكون خاصة ذكرت لتكون بيانا للعرب لأنهم كانوا يحبون الكافور ويحبون شم رائحته كما كانوا يحبون الزنجبيل كذلك وإما أنه المعنى أعم من كلمة إيه من كلمة كافور يعني هذه الخمر لها رائحة طيبة أذكى ما تكون بخلاف الإيه بخلاف خمر الدنيا فإنها ممزوجة بأقبح الروائح وممزوجة بأقبحي الطعم ولهذا فإنك ترى أسأل الله أن يعافينا. شارب الخمر في الدنيا يبتلعها سريعا كأنه بيكب في حاجة لكن خمر الآخرة لما وصفها الله عز وجل قال من خمر إيه لذة للشاربين لذة للشاربين يعني يتلذذ بها لو بقها في بؤ وقتا طويلا ستبقى في فمه لذيذة كما هي بخلاف خمر الدنيا التي يبتلعها شاربها سريعا ليتخلص منها كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا هذه العين التي يشرب بها يعني يشرب منها يفجرونها أي يثيرونها ويثيرون ماءها في صورة مبهجة تجلب لهم السعادة وتزيد في سعادتهم وسرورهم يفجرونها تفجيرا وقال مجاهد في معنى يفجرونها أي يعدلونها حيث شاءوا يعدلونها حيث شاءوا في أي مكان يكونون فيه يريدون أن يشربوا من هذه العين يجدونها أمامهم قال عز وجل يوفون بالنذر يبقى انتقل من ذكر النعيم إلى ذكر مسببات هذا النعيم يبقى يشربون من كأس وبعدها قال يوفون بالنذر هل يوفون بالنذر ده لون من ألوان النعيم في الجنة برضو لا وإنما هو إيه سبب وكأن قائلا يقول ما السبب ليه بيشرب من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب عبد الله يفجرونها تفجيرا لأنهم يوفون بالنذر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا قال القاسمي رحمه الله كأنه قيل ماذا يفعلون حتى ينالوا تلك الرتبة العالية قيل يوفون بما أوجبوه على أنفسهم لأن النذر الإنسان هو اللي بيه بي بيوجبه على نفسه إيش كده؟ إذا ما حدش بيوجبه عليه طيب يبقى هؤلاء المؤمنون يوفون بإيه بما أوجبوه على أنفسهم فكيف بما أوجبه الله عليهم؟ يبقى لا شك أنهم لما أوجبه الله عليهم أو بما أوجبه الله عليهم أشد, أشد وفاء يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا والنذر قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما يستخرج به من البخيل لأن النظر ده كأنه عبارة عن مساومة كأن الإنسان يعني والعياذ بالله يساوم ربه آه إنه إذا حصل كذا سأفعل كذا وإن لم يحدث فلن أفعل يبقى أنت تسيبه خالص أنت مش محتاج والله عز وجل ليس بحاجة إلى أن تتقرب بمثل هذا لكن الأولى أن تدعو دعاء خالصا مستقلا تدعو وتتوسل إلى الله عز وجل لكن لا تعرض نفسك للنذر لأن كثيرا من الناس ينذر ولا يستطيع أن يوفي بنذره ولذا كان الوفاء بالنذر هنا من أكمل الصفات ومن أوائل الصفات التي ذكرت في, في حال يعني إيه جزاء المؤمنين لماذا جزاهم الله بهذا لأنهم يوفون بالنذر يبقى معنى إيه إن الوفاء بالنذر هذا قليل قليل يبقى الإنسان يبتعد عن النذر أو لا وأحسن له وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه لأن في ناس كمان بتنذر ومش بس بتنذر حق ويسد بتنذر نذرا محرما تنذر نذرا مخالفا وممكن ينذر لغير الله عز وجل وأنا ذكرت لك قبل كده طرفا اللي بيقولوا أن في واحد عربي مرض حماره فقال لله علي إن شفى حماري هذا أن أصوم عشرة أيام فشفي حماره بفضل الله فصام الرجل عشرة أيام ثم مات حماره فقال والله منها من رمضان <تصفيق> نسأل الله السلام يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، اللي هو يوم القيامة، أي كان شره ظاهرا منتشرا شديد الهول، ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما. وأسيرا يطعمون الطعام على حبه يعني على حبهم للإيه؟ للطعام وقيل أي المراد أي على حب الله عز وجل لأن يفعلوا ذلك ويطعمون الطعام على حبه وهذا أقرب لأنهم مع شدة حبهم له إلا أنهم إيه يطعمونه غيرهم كما قال عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون يبقى يطعمون الطعام مسكينا ويتيما وأسيرا ذكر هؤلاء الأصناف الثلاثة على التحديد إطعام المسكين وإطعام اليتيم وإطعام الأسير لأن هم دول الثلاثة الضعفاء اللي هم أحوج ما يكونون إلى الإطعام وإلى الرعاية والإطعام يعني أعم أيضا من أن تكون مجرد الواحد بيحط الواحد الأكل في بؤء مثل لا هي أعم من هذا قال البخاري رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فك العاني يعني الإيه؟ الأسير فك العانية وأطعم الجائع وعود المريض هذا أمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفك الإيه؟ بفك الأسراء الأسر اليوم؟ هو الأسر طبعا لا شك إن المقصود بهم المقصود بهم إما أن يكونوا أسرى المؤمنين فيكونوا فكاكهم بافتداءهم، وإما أن يكونوا أسرى المشركين في وقت من الأوقات يكونوا فكاكهم والرحمة بهم مطلوبة فهذا هو المراد لأنه حتى ممكن أسرى المشركين يفكون ويعفى عنهم طبعا بأمور وب. وب وبضوء بإثناء. هم لاجئون إلينا. لا هم هم الأسراء اللي في المعتقلات عند بشار لعنه الله. لا هؤلاء لاجئون وليسوا أسراء. وطبعا نحن مطالبون أيضاً. لأن هؤلاء بأجتمع فيهم كل شيء إخواننا في سوريا أسأل الله نفرج كربهم اجتمع فيهم البلاء كله اجتمعت فيهم الغربة واجتمع فيهم أنهم مطرودون من بلدهم واجتمع فيهم الفقر واجتمع في كثير منهم اليتم والمسكنة و... ويعني ما هم فيه من الكرب نسأل الله أن يفرج عنهم كربهم فكل من استطاع أن يعينهم بشيء لا يبخل ولا يغرنك إنك تلاقي رجل كبير المقام وكان في مكانه أو في بلده كان دكتور أو كان كذا أو كان كذا من الرتب العالية لكنه الآن سبحان الله أصبح في حال يرثى لها فيعني في يعني كما يقال ارحم عزيز قوم ذل فكيف إذا كان هذا العزيز مسلماً هو أخوك من أهل السنة مسكينا ويتيما وأسيرا قال قتادة رحمه الله لقد أمر الله عز وجل بالأسرى أن يحسن إليهم وإن أسراهم يومئذ لأهل الشرك يعني أمر المؤمنين أن يحسنوا إلى الأسارة وفي الوقت ده كان الأسار من أهل الإيه من أهل الشرك. قال القاسمي رحمه الله مسكينا ويتيما وأسيرا أي مأسورا من حرب أو مصلحة. وإنما اقتصر على الثلاثة المسكين واليتيم والأسير لأنهم من أهم من تجدر الصدقة عليهم. فإن المسكين عاجز عن الاكتساب لما يكفيه. واليتيم مات من يعوله ويكتسب له مع نهاية عجزه بصغره مع نهاية يعني مع شدة عجزه والأسير لا يملك لنفسه نصرا ولا حيلة عشان كده ذكر هؤلاء هؤلاء الثلاث إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءا ولا شكورا إنما نطعمكم لوجه الله هذا لسان الحال وإن لم يتكلموا به ولكن علمه الله عز وجل في قلوبهم وفي أنفسهم يعني هم مش بالشرط أنهم يكونوا قالوا للناس كده إحنا بنأكلكم لله لأن ده برضو قد يفهم معنى آخر اللي هو إيه المن آه أن يكون يمنوا على الناس يلا أدحنا بنديكم لله يلا خذ كل دوله كل لله خد بلك أنا مش مستني منك حاجة لا ده كل لله لا هذا الكلام يؤذي كثيرا ولكن الأحسن من هذا أن يكون المراد هنا لسان, لسان الحال وليس لسان المقال فلسان حالهم هو ده إنما نطعمكم لوجه لو الله يبقى كأن النية هنا حلت محل النطق واللفظ النية هنا حلت محل الإيه النطق بالكلام يبقى كأن قولهم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر هم لم يقولوا هذا ولكن الله تبارك وتعالى علمه في إيه في قلوبهم وفي أنفسهم إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قم طريرا إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا أي شديدا قد عبست فيه الوجوه وقبضت هذه الوجوه ما بين أعينها كراهية لذلك اليوم ولشدة الخوف منه وعن ابن عباس رضي الله عنه. قال قم طريرا يعني طويلا إبأ عبوسا قم طريرا يوما قد اشتدت أهواله وعظم كربه واشتد فيه البلاء نسأل الله السلام يوما عبوسا قم طريرا الجواب فوقاهم الله شر ذلك اليوم إبأ إن نخاف الجواب بتاعها الجزاء فوقاهم إبأ من الذي يقيه الله عز وجل شر ذلك اليوم من خاف من هذا اليوم ومن استعد لهذا اليوم ومن عمل حساب هذا اليوم هو الذي يؤمنه الله تبارك وتعالى من شر هذا اليوم ولقاهم نظرة وسرورا لقاهم نظرة أي في وجوههم وسرورا في قلوبهم فاجتمع لهم جمال الظاهر وجمال الباطن يبقى السرور في القلب والنظرة والبهاء والجمال في ال في الوجه فاجتمع لهم الأمران نسأل الله أن يمنع علينا بذلك يا رب قال وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا جزاهم بما صبروا على طاعة الله عز وجل وصبروا عن معصية الله تبارك وتعالى وصبروا على ما ابتلاهم الله عز وجل به من البلاء وقدره عليهم فجزاهم الله تبارك وتعالى على هذا الصبر جنة يتنعمون فيها جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر جنة لو وصف الواصف بأحسن ما يملك من لغة ووصف فإنه لن يستطيع أن يذكر من جمالها وبهائها ونعيمها شيئا لأنها أعظم من ذلك بكثير وحريرا يلبسون الحرير يوم القيامة وقد كان محرما على الرجال في الدنيا فيلبسونه في الآخرة تنعيما لهم وإكراما لهم في الجنة متكئين فيها على الأرائك متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا المتكئ بخلاف النائم وبخلاف الجالس فهو بينهما، وهذا الاتكاء لا يكون إلا عن راحة وطمأنينة لأن النائم قد ينام مريضا ولأن الجالس قد يكون جالسا هكذا منتصبا كناية عن القلق وأنه مستني حاجة مستني حد مترقب لشيء لكن المتكئ ده واحد بائيه مرتاح فشوف حتى التعبير الجميل عن حال أهل الجنة قال إيه متكئين متكئين فيها على الأرائك وفي آية تانية متكئين على سرور موضونة وفي آية تالية متكئين على سرور مصفوفة مش كده متكئين كناية عن الراحة والنعيم واللذة التي هم فيها ثم إن المتكئ مستريح مستريح حتى في نظره ينظر يمينا وشمالا يرى ما فوقه ويرى ما حوله بشيء من الراحة والسعادة لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا يعني لا يعانون فيها من الحر ولا يعانون من البرد لا هذا ولا ذاك والزمهرير والحر إنما هما في جهنم والعياذ بالله روى مسلم عن أبي هريرة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 يبقى الحر والزمهرير هذان في جهنم وأما الجنة فإن أهلها لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا وأتى بكلمة الرؤية حتى مع الزمهرير مع أن البرد يحس ويشعر به الإنسان وقد لا يراه ولكنه نفى عنهم مجرد رؤية البأس فكيف بمعاينته والشعور به؟ فهم لا يرونه أصلاً، يب من باب أولئه لا يشعرون به ولا يجدونه نسأل الله أن يجعلنا أن يجعلنا كذلك. يا رب لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها. ظلال هذه الجنة وظلال هذه الأشجار وأغصانها دانية على المؤمنين في الجنة ظلال الجنة قريبة منهم دانية عليهم تظللهم وذللت قطوفها تذليل أي سهلت لهم ثمارها ودنت منهم قطافها يأخذون منها كل ما شاء دون تعب ولا مشقة لأنهم تعبوا في الدنيا وعانوا المشقة في الدنيا فهم في الآخرة يستريحون راحة تامة راحة تامة دانية عليهم ظلالها وزللت قطوفها تذليل قال مجاهد رحمه الله في قوله وذللت قطوفها تذليل إذا قام ارتفعت بقدره وإن قعد تدلت حتى ينالها وإن الطجع تدلت حتى ينالها فذلك تذليلها قال مجاهد رحمه الله في قوله وزللت قطوفها تذليلا إذا قام ارتفعت بقدره زي ما هو واقف بالضبط وإن قعد تدلت حتى ينالها تنزل هي وإن اتجع تدلت حتى ينالها فذلك تذليلها الله يبقى حتى ما فيش مشقة حتى في قطف الثمر وإنما الثمار تتدلى لك وأنت مستريح هانئ البالي في مجلسك في مطجعك في مقامك على أي حال تكون تتدلى لك لتأخذ منها ما شئت أي نعيم هذا؟ وأي سعادة هذه تلك هي سلعة الرحمن أيها الإخوة وسلعة الرحمن غالية كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا يطاف عليهم الذين يطوفون عليهم بها الولدان المخلدون كما سنرى يطاف عليهم بآنية من فضة وفي آية أخرى يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب ولا شك أن الذهب أفضل من الإيه؟ أفضل من الفضة وهذا دليل على تفاوت أهل الجنة في الجنة هذا دليل على إيه؟ تفاوت أهل الجنة في الجنة وقد يجمع للإنسان بينهما قد يطاف عليه بصحاف الذهب ويطاف عليه بآنية الفضة ليتنوع له النعيم بألوان شتى بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير ثم قال عز وجل قوارير من فضة أي هي هذه الأكواب في صفاء القوارير وعشان ما تتصورش إنها قوارير زجاجية جاء التعبير بعدها والوصف الجميل الذي حسن معه أن تذكر وتتكرر كلمة قوارير قوارير من إيه؟ قوارير من فضة قوارير من فضة قدروها تقديرا أي قدروها في أنفسهم أن تكون على مقادير وعلى أشكال على حسب شهواتهم فجاءت كما قدروا يعني واحد مثلا قاعد بيتخيل أنه ياخذ الكباية بتاعته أدي كده فهو قاعد في الجنة بقى يشرب راحته مش هزه ولا يبولون فيها ولا يتغوطون ولا يمتخطون يعب براحته في الجنة فهو يقدر في نفسه أن يكون مثلا حجم الكوب أو سعة الكوب هكذا فتأتيه يرحمك فيأتيه هذا الكوب كما قدره في إيه؟ في نفسي الآخر رأىها أبعد هكذا كوب وما اللي بقى الصحافة والآنية بقى إيه بس الجنة ما أنا, أنا عايز أقول لك برضو كما قال ابن عباس رضي الله عنه ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء آه الأسماء فقط لكن الواقع إيه لا شكل تاني خالص خالص لا تستطيع أن تتصوره اللبن مش هو اللبن والخمرة من شيء الخمرة والناس الله أن يرزقنا الخمر في الجنة يبقى قدروها تقديرا يبقى المعنى الأولاني إنهم قدروها على في أنفسهم على أن تكون على مقادير وأشكال على حسب شهواتهم فجاءت كما قدروا أو قدرها لهم السقاط على قدر ريهم لا يزيد ولا ينقص وهو ألذ للشارب لكونه على مقدار حاجته لا يفضل عنه ولا يعجز يعني إيه يعني أنت ممكن تشرب كباية حصير في الدنيا أو كباية مية وتقول إيه تاني مش كده يبقى أنت لسه إيه مش بعدش وممكن أدي لك كباية شيء تشرب منها بوقين ثلاثة أربعة وتقول لي إيه خلاص أنا مش آجر يبقى المعنى التاني الكلمة قدروها تقديرا إن السقاه الذين يسقونهم في الجنة عارفين أو مقدرين كل واحد هيشرب قد إيه؟ بحيث أنه لما يخلص الكوب بتاعه يبقى شرب على المقدار اللي هو عايزه وهذا طبعا لا شك أنه ألذ وأجمل له محتاج زيادة ولقات له أن أصمن كده قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زن أي تمزجوا بالزنجبيل تمزجوا بالزنجبيل وقول لني الزنجبيل كان محبوبا عند عند العرب وكانوا يحبون ما يمزج به فجاءت الآيات تبين لهم أن الشيء الذي تحبون أن يمزج به ستحب يجده المؤمن في الآخرة ممزوجة بهذا الزنجبيل ولك بأن أنت تتصور أحب شراب لديك ولا مانع أبدا أن تجده ممزوجا في هذه العين في الآخرة في الجنة وذلك من فضل الله ورحمته كل إنسان يحب شرابا معينا أو يحب أن يمزج به شرابه فإنه قد يجد هذا وما هو ألذ منه ولا شك في الآخرة عينا فيها تسمى سلسبيلا العين تسمى بالسلسبيل يشربون منها هذا الشراب الجميل روى مسلم عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد قال ثوبان فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال لما تدفعني فقل فقلت ألا تقول يا رسول الله تقول له كذا يا محمد ألا تقول يا رسول الله فقال اليهودي إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلطيفا للرجل وتخفيفا عليه على اليهود هذا إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي فقال اليهودي جئت أسألك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أينفعك شيء إن حدثت؟ قال أسمع بأذني. برضه إيه؟ يهودي، يهودي، أسمع بأذني. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه، فقال سل. فقال اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات لما الأرض هتبدل غير الأرض والسماوات غير السماوات الناس هتكون فين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسد هم في الظلمة دون الجسر يعني دون الإيه الصراط قال فمن أول الناس إجازة يعني من أول الناس عبورا لهذا الصراط قال فقراء المهاجرين يا سلام. قال اليهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنة تحفتهم يعني إيه هدياتهم التي تقدم إليهم كرم الضيافة كده الاستقبال الأولاني كده يبقى إيه هو ده معنى كلمة تحفة بخلاف ما بنستخدم احنا نستخدم احنا كلمة تحفة عشان نشتم ونقول إن ده مغفل أو فيه كذا لا تحفة يعني جاية من, من إيه أتحفه بالشيء آه أهداه به وأمتعه به لأنه شيء ثمين وجميل وكذا قال فما تحفتهم حين يدخلون الجنة قال زيادة كبد النون يعني زيادة كبد الحود طب زيادة كبد الحود دي بقى إزاي الله أعلم قال فما غذائهم على إثرها بعد كده هاي أبقوا إيه هاي إيه قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها، سبحان الله ثور في الجنة كان يأكل من إيه؟ من أطراف الجنة بيأكل من أطراف الجنة؟ من الأطراف بتاعتها آه بس ما هو من الأطراف اللي هي إيه؟ أطراف نباتات الجنة يبقى هي تابعة لها. يبقى يأكل من أطراف الجنة ينحر لهم هذا الثور. قال فما شرابهم عليه. عليه؟ شوف اليهود هو اللي هو دل بس كله. فما شرابهم عليه؟ هيشربوا بعد كده إيه هو يشرب عليه؟ قال من عين فيها تسمى سل اللي هو إيه؟ آه الشيخ بيس حق قال إيه يعني طب لما تعرفه بقول لي <تصفيق> لا هو هنا أوه. الثور والثور هنا منسوب إلى لكن لم ينسب إلى الله الثور هنا إنما أضيف إلى الإيه؟ أضيف إلى الجنة لأنه يأكل منها بس فده سر الإضافة لكن الناس اللي بيقولوا ده فلان ده يعني ثور الله في في كذا لا الناسبة هنا لا تصح ولا تنبغي ثم إن فيها نوعا من الإهانة للإنسان أصلا الذي خلق الله عز وجل والله عز وجل لم يخلقه ثورا وإنما خلقه بشرا وفي برسمه حتى كلمة برضو يعني نسبتها إلى الله عز وجل مشكلة قد تكون مخالفة على حسب مقصد القائل قلنا ينحر لهم ثور عينا فيها تسمى سلسبيلا قال عز وجل ويطوف عليهم ولدان مخلدون ولدان مخلدون يبقى المعنى كده لا على طول الواضح إيه أي لا يموتون يبقى ولدان مخلدون يفضلوا ولدان لا يتغير حالهم يبقى مثلا هو من, من الأطفال في سن كذا مثلا يبقى على هذا السن لا يتغير يبقى مخلدون بمعنى لا يموتون وقيل مخلدون معناها دائم شبابهم لا يتغيرون عن تلك السن وقيل مخلدون يعني مسورون أو مقرطون مسورون أو مقرطون يعني يسورون بأساور الذهب أو يقرطون بأقراط أيضا الذهب والفضة وما إلى ذلك وهذا من, من جمالهم وما يعني لا تقص الأمر على أمر الدنيا أنت هنا في الدنيا قد تستقبح أن ولد يلبس حلاء وتستغرب لكنه في الآخرة مما يعني يفرح به ويبتهج به الإنسان يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورة لؤلؤا شوف الولدان دول لما تشوفهم تحسب إنهم إيه أو ربنا قالك حسبتهم تفتكر إنهم إيه لؤلؤ مع إنهم ولدان عملين يتحركوا يروحوا ويجوا لكن كما قال قتادة من كثرتهم وحسنهم وصفهم بأنهم كاللؤلؤ المنثور وإذا رأيت ثم يعني إذا رأيت ما هنالك في الجنة رأيت نعيما وملكا كبيرا نعيم نعيم لا يوصف بأوصاف الدنيا مهما وصفت فأنت عاجز عن قال ابن كثير رحمه الله وقوله وإذا رأيت أي وإذا رأيت محمد هناك يعني في الجنة ونعيمها إذا رأيت في الجنة ونعيمها وسعاتها وارتفاعها وما فيها من الحبرة والسرور رأيت نعيما وملكا كبيرا أي مملكة له هناك عظيمة وسلطانا باهرا وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى يقول لآخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا إليها إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها يا الله إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها وده آخر واحد. أطلع من النار كان طلع فحمه. ثم يمن الله عز وجل عليه ويقول ماذا تتمنى؟ أقول يا رب بس ابعدني عن النار شوي. يبعد عن النار شوي وبعدين يبص يلاقي شجرة من أشجار الجنة. طب يا رب أسألك أن تقربني إلى هذه الشجرة ألا استقد عاهدتني أن لا تسأل غير ذلك ما أقدرك يا ابن آدم فيقسم له ويعطيه العهود والمواثق أنه مش هيسأل على حاجتان يأرب من شجرة ثم تعرض له شجرة أعظم منها وربنا عز وجل هو الذي إيه؟ يعرضها عليه وداخوان زيادة في النعيم ده زيادة في النعيم إن كل ما تترقى من حال لحال وكل ما تشوف الحسن وبعدين تنتقل للأحسن إيه ده وفي أحسن من كده آه بص إيه ده كمان في أحسن من كده أيوة فيه بص كمان طب بص طب انظر طب كذا وهكذا يقرب كمان يقرب بعدين يلاقيه بقى يبص يلاقي الجنة طب يا رب قربني من باب الجنة أقرب بس من أبوابها يقربه الله عز وجل من أبوابها يبدأ يسمع أصوات أهل الجنة في الجنة يا الله أصوات أهل الجنة في الجنة وهم ينعمون فيها ويضحكون ويفرحون ويلعبون ويمرحون يقول يا رب أدخلني الجنة فيأذن الله له الله عز وجل بدخول الجنة فيدخل فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأة ما فيش مكان فيقول ادخل الجنة فيدخل يقول يا ربي وجدتها ملأة فيقول أتحب أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت ربي فيقول الله عز وجل فإن لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله, ومثله فيقول العبد في الخامسة رضيت ربي رضيت ربي فيقول فإن لك ذلك وعشرة أمثاله نسأل الله أن يجعلنا من أهلها هذا آخر إنسان يدخل الجنة فكيف بأعلاهم منزلة كما سأل موسى ربه عز وجل قال أولئك الذين أردتوا غرست كرامتهم بيدي غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن غرس الله عز وجل كرامتها بيده وأنا حينما ضربت بيدها كذا لم أقصد الإشارة والعياذ بالله حتى لا يفهم الأمر خطأ قال الله عز وجل غرست كرامتهم بيده هذا آخر أهل الجنة دخول للجنة وهذا أعلاهم منزلة قوله عز وجل عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحل أساور من فضة عاليهم ثياب سندس خضر لباس أهل الجنة فيها الحرير والحرير هناك أنواع مش نوع واحد السندس وهو رفيع الحرير كالقمصان ونحوها مما يلي أبدانهم والاستبرق منهما فيه بريق ولمعان وهو مما يلي الظاهر كما هو المعهود في اللباس يبقى الحاجة الرقيقة النعمة تبقى في إيه في الداخل مما تالي إيه الجسد يبقى تسمى شعارا واللي فوق الشعار يسمى ايه دثارا الشعار لأن الإنسان يشعر به حول جسده والدثار لأن الإنسان يتدثر به نعم وهو الظاهر وحل أساور من فضة قلنا أساور من فضة جاء فئات آية أخرى أساور من ايه من ذهب زي ما كان هنا آنية من فضة برضو في سورة أخرى وطفوا عليهم بصحاف من, إيه من ذهب يبقى أهل الجنة متفاوتون يبقى هذا من صفة الأبرار اللي هم حل أساور من فضة وأما المقربون فكما قال الله عز وجل يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤَا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٍ مِنْ سُنْدُسٍ سُنْدُسٍ خُضْرٍ عَلِيهُمْ فِيهَا ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ أَوْ خُضْرٍ واستبرق او واستبرق والاستبرق هو الديباج الغليظ وسقاهم ربهم شرابا طهورا هذا الشراب الطهور الذي ذكره الله عز وجل كاسا كان مزاجها في الاول ايه وبعدين كان مزاجها إيه؟ زنجبيلة وبعدين عينا فيها تسمى إيه سلسبيلة وهتلاقي عين أخرى في سورة المطففين تسمى إيه تسنيم مش كده ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون فهذا هو الشراب الطهور الذي ذكره الله تبارك وتعالى ومن أهل العلم من استدل من هذه الآية على نجاسة خمر الدنيا لأن الآية كأنما تعرض بخمر الدنيا يبقى خمر الآخرة إذا كان الطهور فخمر الدنيا نجسة, نجسة وحتى إن لم تكن نجسة نجاسة حسية فنجاستها نجاسة معنوية لما تؤدي إليه من إفساد للعقل وعقل وفقدان للوعي وما إلى ذلك قوله عز وجل إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا غفر لهم الذنب وشكر لهم الحسن ثم قال ربنا تبارك وتعالى إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا وقد ذكر من قبل أن الله عز وجل نزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وكلمة نزل تدل على أنه لم ينزله كله جملة واحدة وإنما نزله منجما مفرقا ليثبت به قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا من قبل أن الله عز وجل أنزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم أو كان ابتداء نزوله عليه في ليلة القدر نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين والكفار لما قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة لم يبقىش كل واحد مرة وحدة كده قال الله عز وجل كذلك لنثبت به فؤادك صلى الله عليه وسلم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك اصبر لأمر الله عز وجل واصبر لهذا الأمر الذي حملت أمانته وكلفت بدعوة الناس إليه وهو عبادة الله أو دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل ولا تطع منهم آثما أو كفورا لا تطع من هؤلاء الذين يريدونك على المعصية لا تطعهم في معصية الله عز وجل آثما أو كفورا قد يكون المعنى لا تطع آثما ولا تطع كفورا على المغايرة وقد يكون المعنى لا تطع آثما وكفورا كأنه مجتمع في إنسان واحد واذكر اسم ربك بكرة وأصيل فيه أمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يذكر ربه تبارك وتعالى وقد كان عليه الصلاة والسلام أكثر الناس ذكرا لله تبارك وتعالى وهو الذي حسن كثيرا على الإكثار من ذكر الله عز وجل ولما سأله الصحابي قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله وهو القائل عليه الصلاة والسلام مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا صباحا ومساء غدوا وعشيا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا اسجد له وسبحه ليلا طويلا في هذا أمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بقيام الليل وإطالة التسبيح والسجود بين يدي الله تبارك وتعالى في ظلمة الليل وهذا الأمر قد كان كما ذكرنا من قبل في قيام الليل كان على الوجوب ثم إنه صار مستحبا أو أن هذا التسبيح والسجود الطويل خاص به هو صلى الله عليه وآله وسلم وقد كان يقوم عليه الصلاة والسلام من الليل حتى تتورم قدماه وتسأله عائشة رضي الله عنها عن ذلك فيقول يا عائشة أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال تبارك وتعالى إن هؤلاء يحبون العاجلة أي إن هؤلاء المشركين أو هؤلاء المخالفين لدين الله عز وجل والمصرين على معاندة شرع الله عز وجل يحبون العاجلة أي اللذة العاجلة الفانية التي لا تبقى ويذرون وراءهم يوما ثقيلا يجرون خلف الدنيا وخلف لذاتها ويدعون من خلفهم ذلك اليوم الثقيل الشديد يوم القيامة لا يذكرونه ولا يفكرون فيه ولا يحسبون حسابه نحن خلقناهم وشددنا أسرهم أي خلقناهم وشددنا خلقتهم الأسر هنا بمعنى شد الرباط وشد الأعضاء بعضها إلى بعض والعظام بعضها إلى بعض يبقى سمي بالأسق لانه شبه بالحبال فكذلك شد الله عز وجل خلق العبد وجعله خلق قويا مستقيما مشدودا بعضه إلى بعض وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا أن يذهب الله عز وجل بهم إذا شاء تبارك وتعالى ويأتي بغيرهم وذلك لا يعجزه عز وجل قال ابن كثير رحمه الله قوله عز وجل وإذا شئنا بدلنا أمثلا تفديلا قال وإذا شئنا أتينا بقوم آخرين غيرهم كقوله عز وجل إيشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قدير وكقوله عز وجل إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك على الله بعزيز وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة أي إن هذه الآيات التي ذكرت لكم تذكرة لكم لمن شاء أن يتذكر فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وهو سبيل الهدى وطريق الحق قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله قال ابن جرير رحمه الله أي وما تشاءون اتخاذ السبيل إلى ربكم إلا أن يشاء الله ذلك لكم لأن الأمر إليه لا إليكم أي لأن ما لم يشاء الله عز وجل وقوعه من العبد لا يقع من العبد وما شاء منه وقوعه وقع وهذا هو رديف قول النبي عليه الصلاة ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن إذن لا يكون الأمر إلا بمشيئة الله عز وجل وإرادته تبارك وتعالى ومع ذلك ومع ذلك فيجب أن تعلم أن الله عز وجل كما قلنا قد أعطى العبد حرية في أن يختار لنفسه طريق الخير أو طريق الشر فإذا فعل الخير فقد شاءه الله له وإذا فعل الشر فقد شاءه الله له وليس المراد ان الإنسان مجبور على الطاعة ومجبور على المعصية لأنه ده واضح جدا أن الإنسان زي ما قلنا لما بيجي يأكل إذا منعه الطبيب من طعام معين بإيده أنه يأكله بإيده ما يكلش مش كده فهو الذي يملك هذا بنفسه فإذا امتنع عن هذا الطعام يبقى هو امتنع بإرادته ولا حد أجبره إذا أكل حد أقول له أنت كلت ليه هكذا في أمر الطاعة وأمر المعصية عشان الناس اللي بيحتجوا بالقدر هؤلاء ضلالهم ضلال مبين نعم إن كل شيء كل شيء خلقناه بقدر إذا أطاع العبد ربه فهذا قدر إذا عصى العبد ربه فهذا قدر إحنا قلنا قبل كده كلام آه كلام عمر رضي الله عنه لما سؤل في مسألة الطاعون آه فقال نفر من قدر الله إلى قدر الله يبقى طلامة النجاح قدر وال وال والفرار قدر فنفر أفررنا من قدر الله إلى قدر الله فأمر القدر ده أمر عظيم جدا أمر عظيم جدا لازم الإنسان يؤمن به ويبطل يسأل فيه كتير لأن فيه ناس يعني إيه أقولها بتوه في المسألة دي وبيقعد يسأل طب ده ليه طب ده مش ليه طب, طب كذا طب مهو ربنا برضو طب إزاي يخلق كلام يعني ربنا يعفين إيه وإياكم من هذا البلاء إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما إن الله كان عليما حكيما عليما لأحوال عباده حكيما في تصريف شؤونهم سبحانه وتعالى وفي هدايتهم إلى الحق إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما نسأل الله أن ينجينا من العذاب وأهل العذاب ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الفائزين برضوانه وبنعيم الجنة أحب أن أسمعكم شيئا عن الجنة أحب أن أسمعكم شيئا من كلام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في وصف الجنة يقول يا سلعة الرحمن بل أنت غالية على الكسلاني يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثناني يا سلعة الرحمن ماذا كفوها إلا أولو التقوى مع الإيمان يا سلعة الرحمن سوق كاسد بين الأراضي لسفلة الحيوان يا سلعة الرحمن أين المشتريك فلقد عرضت بأيسر الأثمان يا سلعة الرحمن هل من خاطب فالمغر قبل الموت ذو إمكاني يا سلعة الرحمن يا سلعة الرحمن كيف تصفر الخطاب عنك وهم ذو إيمان يا سلعة الرحمن لو حجبت بكل مكاره الإنسان ما كان عنها قط من متخلفين وتعطلت دار الجزاء الثاني لكنها حجبت بكل كريهة ليصد عنها المبطل المتواني وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن فتعب ليوم معادك الأدنى تجد روحاته المعاد الثاني وإذا أبت ذشان نفسك فاتهمها ثم راجع مطلع الإيمان فإذا رأيت الليل بعد وصبحه من شق عنه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 فناشد ربك المعروف فبالإحسان واسأله إيماناً واسأله إيماناً يباشر قلبك المهجوب عنه لتنظر العينان اسأل ونورا واسأل ونورا واسأل ونورا هادين يهديك في طرق المسير إليه كل آواني اللهم اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا وتوفرنا مع الأبرار اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إن نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين